اذا ما شئت في الدارين تسع فاكثر من الصلاه على سيدنا محمد صلى عليه وسلم من صلى على النبي طيب طيب الله اذا ما شئت في الدارين تسع فاكثر من الصلاه على سيدي محمد وان شئت القبول في الدعوات فابدأ دعاءك بالصلاه على سيدي ما ولات لمن ترك صلاة الصلاه لا مخف ما صلى على حبه النبي حق وذالك عليه الله صل وسلم وبارك فلا ايمان يصح ولا صلاه لمن ترك الصلاه وَإِن كَانَ ذُنُوبُكَ لَن يَسْتَحْصَى تُكَفَّر بِالصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ثَمَا تَضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا إلا بتكرار الصلاه على محمد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عليه وعند الموت ترى امورا تسرك بالصلاه يا نبي صل على وعند القمر تحطب الامان واذرحام بالصلاه على السيد ما محمد صلى عليه واله وصحبه ولا تخشى من الملكين رعبا اذا سالك قل لهم ما هو عند الله يا الله يا الله سلام عليكم ايوه سيدي ولا تخشى ولا تخشى من الملكين رطا اذا سالك قل لهما محمد الله صل على محمد محمد رسول الله الله صل عليه صلوا عليه رسول الله حقا رسول الله حقا اتبعنا وامنا وصدقنا محمد ما الله ان شاء الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واخفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا